بلغ ا ل ر س ا ل ة و ع د ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وبعد س ي ا من رضيتم بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد ا ل ن ب ي ورسولا اعلموا أ ن الله قد أ ن ز ل في محكم التنزيل بعد أ ع و د بالله من الشيطان الرجيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق الذي تتكلم عنه هذه ا ل آ ي ة من س و ر ة ا ل ت و ب ة إ ن م ا هي م ط ا ب ق ة ا ل أ م ر للواقع وللحقيقه او استواء السرائر مع الظواهر أ و استواء البواطن ا ل خ ا ط ي ة مع ا ل أ م و ر ا ل م ع ل ن ة فلو فتحت صدر ا ل إ ن س ا ن الصادق